يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة أيضا نواصل مع المؤلف حديثه عن هدي القرآن للتي هي أقوم قال رحمه الله ومن هدي القرآن التي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجال ونساء، فل مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم. وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لألا يظل. فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعا ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله والله بكل شيء عليم وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية ولا شك أن الطريق التي هي اقوم الطرق وأعدلها تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم أي وهو الرجال على بعض أي وهو النساء وقوله للرجال عليهن درجة وذلك لأن الذكورة كمال خلقي وقوة طبعية وشرف وجمال والأنوذة نقص خلقي وضعف طبيعي. كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما ولذلك ينشأ في الحليه أي الزينة من أنواع الحلي والحلل ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلي والحلل وهو الأنثى بخلاف الرجل فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي كما قال الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا وقد قال تعالى ألكم الذكر وله الانثى تلك إذا قسمة ضيزة وإنما كانت هذه القسمة ضيزة أي غير عادلة لان الانثى أنقص من الذكر خلقه وطبيعة فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال ويجعلون لله ما يكرهون أي وهو البنات وقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى قوله ساء ما يحكمون وقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي هو الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقه والطبيعة وأن الذكر أفضل وأكمل منها اصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدا وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين بخلاف الرجال فإنهم يقتلون ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول فأصلها جزء منه فإذا عرفت من هذه الأدلة أن الأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار يقتضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته القوي بطبيعته ليجلب له ما لا يقدر على جلبه من النفع ويدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من الضر كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وإذا علمت ذلك فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوما عليه من قبل القوي الكامل اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزما بالإنفاق على نسائه والقيام بجميع لوازمهن في الحياة كما قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم ومال الميراث ما مسح في تحصيله عرفا ولا تسبب فيه ألبت وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكا جبريا فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد لأن الرجل مترقب للنقص دائما بالإنفاق على نسائه وبذل المهور لهن والبذل في نوائب الدهر والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر وإنفاقه عليها وقيامه بشؤونها وإيثار مترقب بالنقص دائما على مترقب الزيادة دائمه لجبر بعض نقصه المترقب حكمته ظاهرة واضحة لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي ولذا قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسؤول عن المرأة في جميع أحوالها وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها وملكه الطلاق دونها وجعله الولي في النكاح دونها وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب قال جرير إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا وقال ابن الدمينه بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب فالأول تشبب بهن بضعف أركانهن والثاني بعجزهن عن الإبانة في الخصام كما قال تعالى وهو في الخصام غير مبين ولهذا التباين في الكمال والقوة بين النوعين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن على من تشبه منهما بالآخر قال البخاري في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال هذا لفظ البخاري في صحيحه ومعلوم أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه الآية كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم أيها المستمع الكريم حسبنا هذه الليلة ما مضى ونكمل بقية حديثنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته